وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا وَلَ شِ ل آتَن كُ نَفتٍ هُدهَا وَ حَبق القَوْل مِن وَ حَقق قَوْلُ مِنّلَ أَمْلَ أَن ن جَهَنَّمَ مِن الجَّةِ وََّاتِ أَجمَعي فَدوقُ بِمانَثيتُم فَإِنْ مَا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ فروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أعيدوا فينا وطيل لهم وطيل لهم ذوقوا عذابا من آل الذين كنت به تكذبون